وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٱسْبَحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُسُونُ وَحِينَ تَصْبَحُونَ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 وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذًا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُونَ إلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاءُكُم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعٌ فَيُحِبِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ